وَلَقَدْ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ لَيَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحَدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ ان الذين لا يؤمنون بايات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب اليم انما يفتري كذب الذين لا يؤمنون بايات الله وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاظِمُونَ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ دُحْدِ إِيمَانٍ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنَّ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 ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ